بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم رب كنا سورة بقراء ياربا في سدية تنوية رب الرجاء لكم إثنين حلال تهيجر ليلة الصيام هل كن إلى نسائكم غرد برتيته السني جهون غرد برتيته السني جهو جتون والقنمتي قدوني جتورا وذ ايات تنهم بو انذرا هل كن صوما ارغ ايشاءين جهمبو دا نيا تشوف في حرام إسان تهي دوبین کو نیس انی تی جباتے گرین صبرور ابے ہا رمنہ اسا ارا رب بنو لانی ایت لباس لكم اسا نے فلاپسی ہن لیباسุล لکم دوبارتین سن اسینیف اوفتا وانتم لیباسلہن اسینس ہا رمنہ کی سنیتف اوفتا اکنم نی اوفتت ہا جمت ولیت ہا والستر علم الله رب بيكره أنكم كنتم تختانون أنفسكم يسلب تسان كجنت تعاتني هل كان هرمنك سنين تقنك جد مثلا كولتي لهاتني والقنم تجوه تن رب نبيك عمر من الخط عبأته هل كان هرمن إثنين تلكه رسول رب يتعذره ما تقت هل كان الردتي يا رسول الله جلانيتين كان ربي آيات نبوسة إساني حلل فتاب عليكم رب توبات السنين الركيب لي عنكم السنين الله الرذابري السنين يبل إيشي حلال السنين في قري فالآن باشروهن إرجع لال السنين ذات أما باشروهن والقنامتين قد وابتقوا ما كتب الله لكم ويتوالقنامتين ورب السنين برسي بر badges يوكان ربي حالا ده فيني فوق ده، بربادت ده تي هلكان والكونم تي الله لكم يجتمع يوكان إلمو ربي سنى، هذا الده برسه، والكونم تي كانام بربادت دا. أنا مني هذا منا هي نامن حملا فو دا هي رو ما كيسد دي دهو يوكا علمو ارگاتجو دا حتى يتبين لكم هاج ادسني بهت الخيط الأبيض من الخيط الاسود جبرين غرات في جبرين أدين. حاجا اداني سينيباهدو تينيا داروبا في جبري قراتيفو داي متاجل افكهي اقسمت لالا بوله نيا تاجهچو دا ايغا الله من الفجر جبريتي في غرجن نجبري خجنت نسوني فجرين اتبانة يجت جودة أدنى ثم أتم الصيام إلى الليل إرجع أنا فجر الرا كاسة جوت أصومك إذا نهجها الكنيتي حاجة جهوت جت أدون ولا تباشروهن دبرتيت لهاتنا وأنتم عاكفون في المساجد كده كيس اعتقاده عاد وبرتث اللي هاتين عجتُن أكل اللي بعطني ما نقلتني والكلمتي قلتني ديبون توجتُن تلك حدود الله كني وسنا ربي تدعنا ربين قبرو إسائي أقسان إجتني في فلا تقربوها إتن إهاتنا كذلك يبين الله آياته للناس أقم كنيثني فقالتني رب إلما نماه في آية إسائي فقال لعلهم يتقون أكيسا والرب حرام سداتني الرجُرني ولا تأكل أموالكم هنياتنا هروتيسن بينكم جدود سنitti بالباطل سكبان قران وتدل بها إلى الحكام هلك كنة تاتني هروتيسن سن إلى الحكام جرم وتة تني في هنياتنا جد هرونما لتأكل فريقا من أموال الناس هرونا ما إر مراسنا جدك غبونك نينا لفنا ما فد جدك غبونك نينا هرينا ما فد جدك غبونك ما داف بالاسم مع سياران أرنجك تعلمون هذا بيتي نون إذا هجتمكن بعد يسألونك عن الأهل يا محمد سجافاً باتي إر ما إر أتي ويتكلم اقموا الصلاه بما لقتكن تنه جداني سغافتا قل جدين يا رسول الله هي مواقيت للناس وانت كثير التبدت لو كتدي بيتو وقتي للمناماتين حيسام بكتني في وقتين يروان حبكتني او دباتنا كثير التتني وقت صوما وقت وقت دلدلا وقت دبرتين اتهايدي في إدائي قطن سلاح بيك مجدو القسمة والحجي وان حجي داني لالتني وذو أكد انتحيني سلاح بيك دانديا وليس البر بأن تأت البيوت من ظهورها وليس البر خيري انتاني أن تأت البيوت من ظهورها من ربي كان دود دوبان لفون كيسن isantu waitte haramatu qaw itiba thani seenani irrabayani qaw kanan bal baladiisani tinim niin jennana chidura maasiada lagatin turre duidadu ba tigara galley beiti rabbikee sambanu jani akkasitti qaw duidadu ba nitiba thani sabayan kun intaw yoqan isantu waitabeeti tanadu vahu bahu duidadu ba irrabaha jechura duubaan qoola tigara galani beiti duubaan deema irrabayan كنت خيري لا كنت تلبيت التولو راجلنيتيني ولكن البر من التقى خيري جئت نمربي السداته ورب حرام قد الرجوري وات البيوت من أبوابها بيتي القميسين بل بلقى دوب البلا ان اتسينا ملاد ودوب الانسانينا الله لعلكم تفنيون ربي كي سداتنا أكمل كيتني وقاتلوا في سبيل الله ربي الذين يقاتلونكم والرئيسين اللولوا ولا تعتدوا وسنان بينا وفيك السنين للا بربادوا الان وسنان بينا إن الله لا يحب المعتدين ربي ور وسنان بهم إنجالة وجد آيان تن قياتبووتي رسول ربي قاف حدايبيانا كفار وعندما أتداء بأجلني وعندما أجلني بيسا عمرت القضاء إن قاف إسان حرمتا صحابني قريشي أهديك إن ننقودتو يو إسان أكدت نرلل تأكمل اللاني جاء حراما كيسر لولون هنتاتو جننا يو إسان في سبيل الله لولا بوس رب آياتنا قروا آي أنتم وقتلواهم حيث ثقفهمهم آياد تتر أُهادِر تتنم تجد لولا وقتلواهم إساني الللا حيث ثقفهمهم بقمة أرجت هندت حرمة أجرتني حرمان ألت أجرتني جد و أخرجوهم من حيث أخرجوهم يو إساني سنين للا للاني وأخرجوهم يو إساني سن باسن سن اللي باسن من حيث أخرجوهم رب رسول ربي الله أقسم إردت وجهت جهة جهة عام فتح مكة والفتنة شركي إسان الرأى أرقى متوي أشد من القتل حرم كيسات للووش آلا حرم كيسات للووش آلا حرم كيسات للووش آلا قد تئس لالتا كان الرأى إسان هجت عند المسجد الحرام مسجد الحرام يو إسحان إثنين لولن فإن قاتلوكم يو إسحان إثنين لولن فقتلوه إثنين لا لولاني كذلك جزاء الكافرين أككانا جلنا من رب التكفير فإن انتهوا يو إسحان إثنين لولو إثنين إثنين حرككنا فإن الله غفور رحيم رب إساني أرامة رحمة إساني جودة وفتق أبا إسحان Ayan tibbati sagaltami lama asitti abatti Aya dibba sagaltami sadihin hagwalitti de minutti nagharad bikese